أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم, مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم يدر وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنًا آخرين ولو نزلنا عليك كتابًا في قرطاس فلمسوه بأيديهم نقلًا الذين كفروا لقد الذين كفروا إن هذا إلا سحرًا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 فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنِ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لله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 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وظر كيف كذبوا على آفوسهم وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك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 وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَا إِذْ يُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَلَوْ تَرَا إِذْ يُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَلَوْ ترى إِذْ وقفوا عَلَى النَّارِ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم كانوا يخفون من قبل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 ولو ترى إذ رقفو على ربهم ولو ترى إذ رقفو على ربهم ولو ترى على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قالوا بنا وربنا قال فذوقوا الأذى قال فذوق الأذى. قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون. قد خصم الذين كذبوا بالنقاء. حتى إذا جاءت مساعده حتى إذا جاءت مساعده برّة قالوا يا حسرتنا على ما فرّطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرّطنا فيها وَقُمْ يَحْمِلُونَ أُزَارَتُهُمْ عَلَى بُهُورِهِمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كذبوا إلا حتى إذا جاءتهم مساعد بقتة قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون وما على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعظ ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبون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 وَأُوتُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّنَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدَ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ وَيَا جَارَكَ بُرَّ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَتَبَّعَيَنَّ ثَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَئِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى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 قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إلقيتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء إن شاء أو ما تشركون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 ثم <تصفيق> نظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إنا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم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 ملك إن التبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أ فلا تتفكرون وأنضربه الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه وليه ولا شفيع لعلهم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 فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة أنغو من عمل به أنغو من عمل بهكم سوءا بجهالة ثم تاب منهم بعده وأصلح بَأَنَّهُ غَفَّارٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كُنَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَهَا أَكُم قَد ضللت إذا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ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 وهو الذي يتوافقكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم في جن قضاء أجن مسمى ثم إليه مرجعكم. ثم يُنَبِّئُكُم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفذا حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا توفت رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق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 قل الله ينجكم منها وَمِنَ الْكَرْبِ ثُمَّ أَمَّ تُشْرِكُونَ قل هو القادر على أي يبعث عليكم عذاباً ميا فوقكم ميا فوقكم أو ميا تحت أرضكم أو يلبسكم شيعو ويذق بعضكم بسبع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 وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ولكن ذِكْرَانٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَدَرَسْنَا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ ذِهِى أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ليس لهم دون الله ولي ولا شفيع ويا تعد كل عدل لا يؤخر منها أولئك الذين أبدسنه بما كسبوا أولئك الذين أبدسنه بما كسبوا لَغَمْ شَرَابُ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ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 إنا هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلا لرب العالمين وأن نقيم صلاة وتقوى وأن نقيم وهو الذي إني تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم له الحق وله الملك يوم ينفق في الصور وله الملك يوم ينفخ في الصر عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم بنكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي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 ما تشركون إني وتحت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجون وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إلَّا أَيَّ شَأْرَبِ شَيْئًا وَسِعَ رَبِّكُمْ شَيْئًا إلَّا مَنْ أَفَلَ تَتَمَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ مَا لم ينزل بِهِ سلطانا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 وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجَّيْنَا الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كلهم من الصالحين وإسмаيل وليسع ويوسف ونوح وكلهم فضل على العالمين ومن آبائهم ودرياتهم وإخوانهم وجبت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.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 كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا نورا وهدى للناس تجعلنه قراطيس تبدو لها تبدو لها وتخون كثيرة وعلمتم ما لم تعلم أنتم ولا آباءكم قل لا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 وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم مما نفترا على الله كذبا أو قال أوحى إلي ولم يوحى إليه ولم يوح إليه ولم يوح إليه شيء وما قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمارات النار ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا, أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادًا كَمَا خَنَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَمَكَّنْتُمْ فَخَوَّلْنَاكُمْ وَرَأَى أَظْهَارَكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فيكم شُرَكَاءَ لقد تقطع بينكم وضل عكم وضل عكم ما كنتم تزعمون إن الله ثالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي للكم الله فأما تفكون؟ فاذق الإسباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم رب الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها لتهتدوا بها في ظنمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خطيرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها, مشتبها وغير متشابه أَوَظُرُوا إلَى تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقُوا مُنْهُ وَخَرَقُوا نَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ وجعلوا لله شركاء الجنة وخرقهم وخرقوا نخدين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولدا ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصرف لنفسه ومن عمية فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس وَأَن نُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْفَقْتُمْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ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 وَأَقَاسِمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُم أَنَّنَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَا يُشْعِرُكُم أَنَّنَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ونقلب افئدتهم وابصارهم ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اولا مرة وندرهم في ظلماتهم يعممون ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكناهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا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 ولو شاء ربك ما فعلوه فدعهم وما يفتران ولتصال إليه أهداة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتلفوا ماهم قتلفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبَتَ غِيْحَكَ مَوْهُ وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَينَا غُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ منزل من قم بك بالحق، فلا